يا نور على نور ازاي مهبور وانت البلسم لجراح وآلام يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام يا نور على نور ازاي مهبور وانت البلسم الجراح وآلام يا رسالة من المولة تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام <تصفيق> إزاي نسين ولا نقرى ياسين ماشيين في الدنيا كده وديسين الكنز قصدنا ومش شايفين مش بس التابتداء وفي عز الوحدة يبقى صديق يا نور على نور إزاي مهدور وإنت البلسم لجراح وآلام يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام في القرآن توضيني النور حواليا هنا وجنبي وانا ليه ببعد كده عن ربي ده مداد كلمات ومداد قلبي وبكون مجروح وبيشفيني يا نور على نور الزايمة تل بلسم لجراح وآلام جرسالة من المولى تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام